إن الذين قاموا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن وَلَكُمْ فِي وَمَنْ أَعْثَنُوا قَوْلًا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا تَسْيِّئَةُ يُن وما يعله وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعل بالله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا and in it